وهذا رجل آخر يقول لي جارة تدعى فاطمة لها ثلاثة أولاد ذكور هم علي وزكي ومحمد وجارة أخرى تدعى زينب لها بنتان هما سكينة ورقية رضعت سكينة من فاطمة ويريد محمد التزوج برقية فهل هذا جائز شرعا إذا كانت سكينة بنت زينب قد رضعت من فاطمة خمس مرات فهي أخت لابنها محمد ولكل أولادها لا يصح لأي ولد منها أن يتزوجها أما زواج محمد من أختها رقية بنت زينب فجائز لان رقية لم ترضع من أمه فاطمة ولم يرضع هو من أمها زينب ولم يجتمع على فدي واحد والله أعلم